وَمَا نَتَجَلَّى فِيهِمْ وَلَنْ نَخُنْكُم بِهِ مَا رَأَفَتُ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَشَاءُ عَذَابَهُم مَّا قَائِبٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الزاني لا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَالزَّانِي لا النِّسَاءِ إلا ذا لما هو وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحفنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة, جلدة ولا تقبلونهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وَأَفْلَحُوا فإن الله غفور رحيم والذين يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لهم شُهَدَاءُ إلا أَنفُسُهُمْ فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين ويدرى عنها العذاب ان تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإذن عصمة منكم لا تحسبوه شرعا لكم بل هو خير لكم لكل مرء منهم ما اتسب من الإذن والذي سولى كبره من قبله عذاب عظيم لولا إن سمعتم بظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفتم مبين لولا جاءوا عليهم أربعة شهداء فإذ لم, يأتوا فإذ لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هو الكاذب ولولا فضوا الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تنقونه بأنسنتكم وتقولون بأخوانكم ما ليس لكم به علم وتحلمونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَصُونُ لَنَا أَمْ تَكْلَمَ بِهَا ذَا شُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَالٌ عَظِيمٌ يَعْمُو كُمُ اللَّهُ وَتَعُودُ لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَيُبَيِّرُ اللَّهُ لَكُمُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِي لَا يُحِبُّنَا شيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا طب الله عليكم ورحمة وأن الله روح رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تستبعوا خطوات الشيطان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 وَمَثَابَةَ أَنْ يُغْسِلُوا لِلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيَعْفُونَ وَيَصْفَحُونَ أَلَا يُحِبُّونَ أَنْ يغفر اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْمُحْصَنَاتِ غَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ نَعِينُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يوم تشل عليهم أنسلتهم وأيديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يوم إذن يوثيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرعون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت غير بيوتكم حتى تستنسوا حتى تستانسوا وتسلموا على أهلنا ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها فدخلوها حتى يؤذن لكم وإن كيل لكم ارجعوا فارجعوا هو والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكولة فيها متاع لكم والله يعلم ما تمزون وما تكتمون قل للمؤمنين يَغُضُّوا من أَبْصَارِهِمْ ويحفظوا فُرُوجَهُمْ لَهُنَّكَ أَن لهم إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وقل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ منها وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ولا يبدي زينتهم إلا لضعوله، إلا لضعولتهم أو أباءهم أو أباء أو, أبنائهم أو أبناء إضعولتهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني, أو بني أخواتهم أو نساءه. أو ما ملكت أيمانهن أو السابعين غير أولي إرضة من الرجال أو الصفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجرهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أن المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأياما من فَوَصَالِحِينَ مِنْ أَيِّ ذَالِكُمْ وَآمَنْتُمْ أَيَّتُون اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَمَا وَاسِعٌ عَلِيمٌ وليستعف بالذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتعون الكتاب إما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من الله الذي أنتم ولا تكره فتياكم على البغاء ولا تكره فتياكم على البغاء إن الأرض نتحصنا لتبتغى عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكرامه الغفور الرحيم ولا قل أن غفور رحيم ولقد إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خنوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب در يجهي يلفل من شجرة مباركة الزيتونة زيتونة لا شرخية ولا غربيا يكاد زيتها يضيء ولولا تنفسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله بكل شيء عليم في بيوت نذن الله أن ترفع ويذكر في يسبحون له فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهي تجارة ولا بيع ذكر الله لا تلهي تجارة ولا بيع والات وحِزَّ الزكاة يخافون يوما تتغلب فيه القلوب والأبصار يخافون يوماً تتغلب فيه القلوب ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق ما يشأ بغير حساب، والذين كفروا أعمالهم كتراب بقيعة يحسبهم ضمان ما حتى إلى جاءه لم يجنه شيئا ووجد الله عينه ووجد الله عينه بصر حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر النجي يغشاه موجا من فوقه موج من, من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكذرها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومن لم يجعل الله له نورا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 يُورِب بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ كَمَا فَتَرَى الْوَقْعَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَافِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ فِيهَا مِنْ برد فَيُصِيبُ بِهِ يَشَاءُ يكعد ثنى برقه يذهب بالابصار يقلب الله الليل والنهار وإن في ذلك نعضة لأولي الابصار والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي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 ثم يتولى فليكن منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا نروا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فليكن منهم معرمون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم العين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخوفون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا جعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم, ليحكم بينهم من يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتسقي فأولئك هم الفائزون وَأَقْسَمُوا بالله جهد أيمانهم لإن أمرتهم ليخرجوا قل لا تقسموا طاعة معروفة إِنَّ الله خبير بما تعملون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 ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من, من بعد خوفهم ابنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَمْ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ في وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ النار الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيْسَ ليستاذنكم الذين ملكت أَن والذين لم يبلغوا الحلم منكم الَّذِينَ ثلاث مرات من قبل خلاس الفجر وحين تضعون فيها بسهم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناحا بعدهم توقفون عليكم بعضكم على بعض كذالك يبين, يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا كم الحرم فلا يستغفرو كما استغفروا الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء إلا أن لا يرجون نكاحا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 أو بيوت آبائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعنابكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم فاتحا او صديقكم ليس عليكم جناحا أن تاكلوا جميعا او اشتاكم فَإِذَا نَخَرْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَيْهَا أَنكُتُكُمْ تَحِيَّةً تَحِيَّةً مِّن عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ عَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى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 أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب عليهم. ألا إِنَّ اللَّهَ يَمَنِّي بِالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إلَيْهِ فِيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَيَوْمَ يُرْجَعُ